على من دم الورد يدمى <متحدث> من دم الورد من دم <متحدث> الورد يدمى الليل امان من <متحدث> دم <متحدث> المدل ما منع با يا يزين لا واك حزين لا تصير فنين لا واك حزين ما تصير فنين لما قلنا هوبعد لا ما نعين المدل ما منع يا يزين لا وحق حسين وشفوف الكفين وحق صار خاتلية دامة والعويل لا وحق حسين وشفوف الكفين وحكسر خاتلي ثامة ونعويل مستحيل بذلة نركح مستحيل مستحيل بذلة نركح مستحيل نموت بس بعزوة لا نرضى بمديل ما نطخل راس تاعة العباس ما نطخل راس تاعة العباس ضحي حتى البلمهد يصبح شهيد المدله مع نبايا يا يزيني من دبل وري كل مدله من دبل وري مع نبايا يا يزيه. يا <تصفيق> وحكي حسين لا تصير ثنين يا وحكي حسين لا تصير ثنين بل ما قلنا هوضا عدل ما نعين دون ما دل نبا يا يا يزين ما اللي قاها لو جار البغان لجل حب حسي النارخص هالحياة العهد باقي لو دار طغى لجل حب حسي النارخص هالحياة طبع بين احلى المذل لما نبعث طبع بين احلى المذل لما نبعث منضب عندنا خلصان بالممات وعارفين طبعها هنغير سبع وعارفين أطبعه. اهل غيره سباح بني هاشم معصبوا ولد العبي بالمدلة مع نبى يا زين عنك طن من دقل وري بالمدله مع نبى يا يا يا زين لعرب الطين عن دقل وري بالمدله يا يا لا وحك حزين ما ترصير الدنيا لا وحك حزين ما ترصير الدنيا لما جبناها وبعد لا مانع عين لما بالمان با يا بس لبسه جت با احنا بشرف والعال المدفون في أرض النجف حسن ابو السنجاد با احنا بشرف والعال المدفون في ارض النجف لان شفنا حسين على الظالم هدف لان شفنا حسين على الظالم هدف مع باي وصاح والكون ردج هدف للعار حسين ابو الاحراف تفلعي للعار سينا بل احرار هاذا ولدي حسين احنا جمع تزيد للمذلة معنى بايح يا يزين والتوفيه واسس الخليج الاسلاميه الخليجة يا دلما دلما يا يا زين ضاع وقت حزين ضاعت من تو انا اتخذ ذاك و اتعنى فجر اذبح ما يهن فجر اذبح ما يهن حسن نحور يفيض دم تلبيض البخور لا تظن نخاف للميناء و صاف لا تظن نخاف للميناء و للموت مو كلش بعيد اني بايع للمدله يا يا زين انا <عاد> خطينا من دبل وري المدله ما <تص> <عاد خطينا> من دبل وري <athletes> <تص> <Infleorenzen> <مع> يزين ما تصير الدنيا لا يا حاج حسين ما تصير الدنيا لما جبنا حوض عد الاماني لما دلنا مع يا يزين التوزيع والهندسه الصوتيه زياد الطليباوي ادا الردود الحسيني مهدي العبوب الكلمات الشعر الحسيني وليد السلطان المونتاج والتصوير علي هاشم اللحمي لا وحق حسين ما تصير اثنين كلمة قلنا هوا بعد لما نعيه للمذل لما نبايح يا يزين